لف الدنيا نور وغرب يا بو عمان ثبت وجوده فرض وفر صان مصر وصان المهد صان الأرض وصان الغرب يا بو من بحلف بقرارك يا ابو عمار دمي يبقى فتحاوي لو مهما صار من بحلف بقرارك يا ابو عمار دمي يبقى فتحاوي لو مهما صار يا ابو عقال كفي يا نهش الفتحاويه يا يا نهج الفتحاوي يا عدربك يبقى المشوار يا غالي يا ابو عمار قصماً <تصفيق> بحلف بطرابة يا ابو عمار دمي يبقى فتحاوي لو مهما صار يا ابو عقال وكفية يا نهج الفتحاوي يا <تصفيق> ابو يا نهج الفتحة ويا عذرك يبقى المشوار يا غالي يا أبو عمم تحبه شابك بعدك بقلبه بعرف شو كنت تحبه حالف ما يغير دربه حالف ما يغير الدربه عن نهجك يا ابو الله يا ابو عقالو كفية يا نهج الفتحاضية Mälii, yä huo al-moo Osa mennä hlippi turaamme Yä huo al-moo Tammiii, ybka fattuhaui Dau mähemä sotaa Yabu agan, uu kaffiia Yä nahjil fattuhaui Yabu agan, uu يا بلغ الله الله, الله بالعز يساعدك حتى تكبر أمجدك زي زادك خطت اكبر والفخر لنا ولادك والفخر لنا ولادك يا, يا, يا نهج جبل واحر يا ابو وقالوا كفيه يا نهج الفتحاويه شوار يا غالي يا ابو الله صبا رحف بطرابا يا ابو يا ابو الله تبقى فتحاوي يا ابو يا ابو عقال وكفيه يا نهج الفتحاوي يا ابو عقال وكفيه يا نهج الفتحاوي مشوار يا, غالي يا